هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ لَبِصِرٌ نَرَى وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ نِعْمَ الرَّاصِخَاتُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا يَحْسَبُونَ مَا أَنفَقُوا إِلَّا هَنًا تَنُون وَكُلًا وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيم يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وُرُهُمْ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 وتفاخر بينكم وتكاثر في الأبوال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وللضوان وما الحياة الدنيا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 بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون ناس بالبخل ومعي الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمثال ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفِينَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفِينَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْجِنِّ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَرَهْبَانِيَ وَرَهْبَانِيَ تَنِبَتْ دَعْوَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها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 وَاَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ